ذِكْرَى تَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَقْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ 112. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين 113. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو لم يروا مَا ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال تجد لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة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 وله ما في السماوات والأرض وله الدين وطبا أَفَقَيْرَ اللَّهِ تَسْتَقُونَ وَمَا بِكُم مِن نَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الْبُرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأُونَ